رحمه الله تعالى وكنا قد بدأنا في المجلس السابق بدراسة حروف الزيادة وأدلتها ومواضعها وتعرفنا في المجلس السابق أن الزيادة تكون لإفادة معنى أو تكون للالحاق بكلمة أخرى كما علمنا أن الزيادة تتحقق إما بتضعيف حرف أصلي او بزياده حرف او اثنين او ثلاثه او اربعه من الحروف التي تزاد وهي الحروف المجموعه في سالتمونيها أو المجموعه في أمان وتسهيل على التفصيل الذي ذكرناه في المجلس السابع كما تعرفنا الادله التسعه التي من خلالها من خلالها نستطيع تعرف حروف الزيادة واليوم بإذن الله تعالى نتعرف مواضع حروف الزيادة أي مواضع زيادة كل حرف من الحروف التي تزاد وهي المجموعة في سالتمونيها أو المجموعة في أمان وتسهيل ونبدأ بزيادة الألف فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم. هيا يا أبو عبد الله. أنت فارس الميدان. حروف الزيادة. زيادة الألف. ويحكم بزيادة الألف متى صاحبت أكثر من أصلي؟ كضارب وعماد وحبلا. نعم. نأخذه خرف الخرف. زيادة الألف. أول يجب أن نعلم بأن خرف الألف لا يزاد في بداية الكلمة نهائيا يعني لا يزاد أولا. لماذا؟ لأنه حرف ساكن. لأنه خرف ساكن والساكن بطبيعة الحال لا يبدأ به لا يبدأ به كما أننا نعلم بأن الألف لا تكون أصلا إنما تكون منقلبة عن واو أو ياء أو تكون زائدة إذا هي تزاد يعني الحرف يمكن أن تكون الحرف الثاني يمكن أن تكون الحرف الثالث يمكن أن تكون الحرف الرابع يمكن أن تكون الحرف الخامس يمكن أن تكون الحرف سأعطي أمثلة ميسرة لكن يجب أن نتنبه إلى شرط ذكره الشيخ وهو قال ويحكم بزيادة الألف متى صاحبت أكثر من أصلي يعني يجب أن تكون هي الحرف الثالث في الكلمة سواء أتت الحرف الثاني أو الثالث أو الرابع لكن يجب أن يكون في الكلمة أصلا على الأقل يجب أن يكون في الكلمة اصلا حتى يمكن أن تزاد الالف مثال ذلك ضارب لان هي ال ال الالف مزيدة وهي الحرف الثاني في الكلمه ضارب هذا في ضارب اسم فاعل فعل فهي تزاد بالاسماء والافعال ضارب أيضا زيدت في في الحرف الثاني يعني هي الحرف الثاني من الكلمه يعني زيدت ثانية وتزاد ثالثة أيضا في الأسماء ولا نقول كتاب كفتاء هذه حرفان الأصليا ثم أتى الألف زائد كتاب نقول تغافل تغافلة الألف هي الثالثة وهي زائدة في الفعل كما تزاد رابعة مثل نقول معزة حبلى هذه الألف أيضا زائدة وهي الحرف الرابع كما تزاد خامسة نقول انطلاق انطلاق فالألف هنا الزائدة الألف اللي بعد اللام هي الحرف الخامس وهي حرف زائد وتزاد سادسة أيضا كما قالوا في مثرى في مثرى وتزاد طبعا كما ذكرنا هذه الزيادة إما, تكون إما أن تكون لإفادة وإما أن تكون لإلحاق بتلمة أخرى مثل إلحاق مثل ارطا ومعزه يعني الالف هنا زائده ارطا مثلا للحال كل كله منه زيادة الالف في الحاق بجعفر ودرهم معزه ملحقه بدرهم وارطا ملحقه بجعفر وهكذا ثم قد تزاد هذه الالف ملاحظه مهمة قد تزاد ويراد بها يراد بالزيادة تانيث فبتقول جماده جماده الالف ما نعم زائده لكن الفائدة من هذه الزيادة هو التأنيف الكلمه الكلمات والقبلة أيضا هنا الزيادة للتأنيف نعم زيادة الواو تفضل زيادة الواو ويحكم بزيادة الواو متى صاحبت أكثر من أصلين ولم تتصدر ولم تكن كلمتها من باب سمسم كمحمود وبويع بخلاف نحو صوت و ورنتل و و وع, وع... و... أه... وع وعت وع صح وعوع وع. الواو حرف خطف و وا طن اذا الآن الواو اولا ايضا الواو لا تزاد اولا مثل الالف لا تزاد اولا انما تزاد خشوا مثل الالف الالف لا تزاد اولا والواو لا تزاد اولا ايضا الشرط الثاني انه يجب ان يكون في الكلمة على الأقل يكون لدينا حرفان صحيحان حتى يصح زيادة الواو وهذا في زيادة يعني الأصل ان يكون لدينا حرفان صحيحان ثم يزاد حرف من الأخوة ثم يقول ولم تتصدر ولم تكن كلمتها لم تتصدر لا تاتي لا تزاد في أول الكلمة الواو لا تزاد في أول الكلمة كما أن الألف لا تزاد في أول الكلمة ولم تكن كلمتها من باب سمسم سمسم لاحظوا السين مكررة والميم مكررة وهذه مثل وع وع مثل كلمة وع وع فالالف هنا ليست زائدة ليست زائدة وكلمة وع وع هي صوت الذئاب أو صوت الكلاب عزكم الله أو صوت بنات آوة نعم كمحمود الواو زائدة والميم زائدة لأنها من خمدة يحمد. من حمد يحمده فالواو هنا زائده بويع الواو هنا زائده لانه من باع يبيع فالاصل هو باعة باعة الالف الياء متحرك بعد متحرك قلبت ألفا اصبحت باع الان عندما دخلت الواو بويع فالواو هذه زائده ايضا بينما نجد في كلمة صوت هذه الالف اصليه ليست زائده وورنتل ورنتل ال ورنتل ايضا الواو اصليه وليست زائده كلمة ورنتل يقال بأن معناها الشر او قالوا انها بمعنى الداهيه قالوا بمعنىها ان الامر العظيم وهناك من ذهب إلى انها اسم موضع طيقه على اسم موضع اذا الواو لا تزاد اولا تزاد حشوا يعني ممكن تكون تزاد ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسه مثلا سأعطي أمثلة ميسرة إن شاء الله يكون تلمت جوهر هذا الحرف الثاني حوق مثلا كوثر أيضا الواو هنا زائدة الثالثة زيادتها ثالثة جد وال الواو زائدة جد وال عجوز عجوز هذه زيدت ثالثة أيضا طيب عندما نقول عنفوان عنفوان فالواو زائدة هنا رابعة نقول عصفور عصفور الواو هنا رابعة وهي زائدة نقول من جنون فلن سوى الواو في كل من الكلمتين خامسة وهي مزيدة نقول أربعة أيضا الواو هنا زائدة وهي سادسه طبعا الزيادة كما يعني ذكرنا سابقا إما أن تكون لإفادة أو تكون للإلحاق نعم ندخل الآن في زيادة الياء أفضل. زيادة الياء ويحكم بزيادة الياء متى صحبة أكثر من أصلين ولم تتصدر سابقة أكثر من ثلاثة أصول ولم تكن كلمتها من باب سمسم كيضرب فعلا ويرمع اسما بخلاف نحو بيت ويؤي لطائر ويستعور بزنه فعللول وعظرفوت اسم لدويبة هذه ال. إذا وقعت الياء مع ثلاثة أحرف, مع ثلاثة أحرف أص... أصول أو أصلية فإنها تكون زائدة يعني سواء عرفنا اشتقاق اللفظ أم لا نعرفه فهي زائدة لاحظت كثير كثير الياء هنا يعني ثلاثة أحرف أصلية الكاف والثاء والراء الياء هنا مزيدة وهي الحرف الثالث نقول عقيل عقل عقيل فالياء هنا أيضا زائدة تزاد أيضا اولا الياء يمكن أن تزاد اولا سواء في يعني في الأسماء كما ذكر الشيخ هنا يرمع هذا اسم يرمع هذا اسم يطلق على الحجارة البيضاء يقول اليرمع وخجارة بيض رقاق تلمع هذا معنى كلمة يرمع في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ نلاحظ أن مثلاً تزايد أيضاً ثانية مثل ضي ضي غم ضي غم زيدت في الحرف الثاني نقول صي صيرف رف، صي الياء أيضاً مزيد ثانياً نقول سعيد سعيد مزيد ثالثة الحرف الثالث وهي مزيد رحيم عليم حكيم الياء هنا مزيدة وهي ثالثة طيب إذا قلت قنديل قنديل هي رابعة وهي مزيدة قلت عن تريث اسم الناقة الشديدة يسمونها عن تريث فهنا الياء مزيدة وهي خامسة عنيكيب إذا قلت عنيكيب عنيكيب هذا يعني عنكبوت عنيكب أصلا لكن منهم عنكبوت تصغيرها عني, كب. تصغيرها عني كب لكن هناك من ذكر قال بأن عنكبوت تصغر عني كبيت, كبيت. منهم من ذهب هذا المذهب نعم ففيها الياء زائدة وهي الحرف السادس ونلاحظ هنا ايضا اتى بعض الكلمات قال يضرب طبعا هذا ياء المضارعه ياء المضارعه مختلف فيها هل ياء هي تسمى ياء المضارعه هي مزيد ولا غير مزيد يعني أغلبهم ذهب إلى انها ايضا تعد مزيدة طيب اما مثلا في كلمة من باب سمسم ب فهذه الياء اصليه وليست زائده يستعور ايضا يستعور بزنا لحظ فعللول لاحظوا فالياء اصليه فالكلمه فالياء الاصليه كذلك غض مثل يعني يستعور مثل غض رفور هذا كمثال على يستعور كلمة يستعور جاء في شرح الشاف في شرح للجار بردي في شرح الشافية للجار بردي قال يستعور اسم موضع عند حره المدينة وشجر يستاك به وكساء يجعل على عجز البعير وكساء يجعل على عجز البعير واسم من أسماء الدواهي ويقال ذهب في اليستعور أي بالباطل ذهب في اليستعور أي الباطل فلا يعني معان متعددة كما يعني أورده الدكتور محمد عبد الله قاسم في تعليقه على هذه الجزئية في يعني ضمن عنايته بهذا الكتاب. طيب إذا انتهينا الآن من زيادة الياء ننتقل إلى زيادة الميم. تفضل زيادة الميم ويحكم بزيادة الميم متى سبقت أكثر من أصلين ولم تلزم في الاشتقاق. كمحمود ومسجد ومنطلق ومفتاح بخلاف مهد ومرعز بكسرتين بينهما سكون اسم لما لان من الصوف فإنهم قالوا ثوب ممرعز فاثبتوها في الاشتقاق واستدلوا بذلك على أصالتها خلافا لسيبويه القائل بزيادتها نعم يا زياده الميم اولا زياده الميم الراجح عند الصرفين انها لا تزاد في الافعال إنما تزاد في الاسماء تزاد في الأسماء وقال يحكم بزيادة الميم متى سبقت أكثر من اصلا يمكن تزد تزاد اولا يعني قال سبقت فمثلا زيادته اولا اذا قلت مثلا مقاتل مكرم مكرم هذا الميم هنا زائدة مقاتل أيضا الميم زائدة وهي الحرف الأول طيب هذا باسم الفاعل قلت مضروب هذا اسم مفعول قلت مكرم هذا أيضا اسم مفعول فالميم أيضا هنا زائدة وهي الحرف الأول طيب إذا قلت المجلس الملعب اسم مكان المجلس الملعب اسم مكان هذا مشتق. فأيضا هذا سواء للزمان كان يعني اسم مكان او اسم زمان فالميم ايضا زائده طيب قلت معطاء من حار من حار للمبالغه قلت مهذار ايضا الميم زائده طيب اذا قلت ماسد مسبع لما تكثر فيه بعض الحيوانات ايضا الميم هنا زائده طيب اذا قلت منبر منبر مضرب اسم الآلة فأيضا الميم هنا زائدة ولنلاحظ ان أن هنا الزيادة كلها أتت في أول الكلمة أتت في أول الكلمة يجب أن يكون بعدها على الأقل أن يكون بعدها أصلا طيب ممكن تزاد حشوان لا تزاد حشوان قالوا ان زيادة الميم في الحشو شاذ استدلوا على ذلك دولامس دولامس قالوا الدولامس هي الدرع درع قالوا درع دليس ودلاس فقد قالوا درع دليس سقطت الميم فحكموا على الميم في دولامس بأنها زائدة ومثل ذلك تمسكن وتمدرع وما إلى ذلك لذلك الشيخ هنا يعني ينبه إلى ملحوظة ماذا يقول قال كمحمود مثلا ومسجد فأنا ذكرت أمثلة كثيرة يعني محمود اسم مفعول والميم زائدة والميم زائدة كما أن الواو زائدة كما مر بعنا قبل قليل مسجد اسم مكان وقد ذكرت أمثلة أخرى على ذلك الميم زائدة منطلق اسم فاعل والميم زائدة مفتاح أيضا الميم زائدة مفتاح هذا اسم آلة طيب وقد ذكرت أمثلة على ذلك أيضا بخلاف نحو مهد ومرعز فالميم هنا أصلية قال بكسرتين بينهما سكون يعني مهد ومرعز اسم كلمة مرعز اسم لما يلان من الصوف المرعز صوف المرعز معروف يعني كانوا يعملون منه العقل هذه التي يوضع على الرأس فإنهم قالوا ثوب ممرعز وحتى ينسجون منه بعض الأثواب من هذا الصوف فاثبتوها في الاشتقاق يعني أثبتوا زيادة الميم في المشتق وهذا وارد واستدلوا بذلك على أصالتها أنه الميم في مرعز أصلية لكن داخل مرعز داخلت الميم الثانية زائدة فلاك اللي القائل بزيادتها يعني في اسم الفعل واسم المفعول وما ذلك فهي زائدة نعم. زيادة الهمزة أفضل. زيادة الهمزة ويحكم بالزيادة الهمزة مصدرة متى صحبت أكثر من أصلين ومتأخرة بشرط أن تسبق بألف مسبوقة بأكثر من أصلين كأحفظ فعلا وأفضل اسما مشتقا وإصبع, وإصبع اسما جامدا وافلس جمعا وكحمراء وصحراء محسن إذن زيادة الهمزة قال. تزاد اولا وتزاد اخرا ويحكم بزيادة الهمزة مصدره يعني في اول الكلمة متى صحبت أكثر لاحظوا دائما الزيادة يجب أن يكون في الكلمة أكثر من أصلين أصلين فأكثر يجب أن يكون في هذا أصلان فأكثر ومتأخرة بشرط أن تسبق بألف المسمو سأعطي أمثل على ذلك قال أن تكون زائد اولا على شرط أن تكون هي الثالثة على الأقل يعني أن تسبق أن تسبق بأصلين بحرفين أصليين والهمزة كما تعلمون تزاد في الأسماء وتزاد في الأفعال فلذلك نقول اخبر الهمزة زائده في الاسم. نقول أذهب أو أذهبت هذه مزيد في الفعل أذهب أكرم أحسن مزيد في الفعل إذا قلت أذهب فهي الهمزة للمضارعة على الخلاف المشهور بين الصرف وتكون زائدة وسطا أيضا مثل شأ ملع شم الهمزة في الوسط وهي زائدة والدليل ان هذه زائدة أني منقول يعني شملت الريح إذا هبت من جهة الشمال فالهمزة ليست موجودة في الأصل إذا هي زائدة كما أن الهمزة يذكر الشيخ أنها تزاد آخرا لكن اشترط شرط صار. أن تسبق بألف ماذا قال أن تسبق بألف لحظ متاخره بشرط أن تسبق بألف مسبوقة بأكثر من اصلين يعني هذه الألف التي تسبق الهمزة المزيدة يجب أن تكون أيضا مسبوقه بأكثر, بأكثر من اصلين بأكثر من أصلين لاحظوا كلمة حمراء الحاء والميم والراء سبقت الألف وهذه الحروف أصلية الحاء والميم والراء في كلمة حمراء أصلية الألف هنا سبقت في ثلاث أحرف أصلية فزيدة الهمزة فزيدة الهمزة حمراء عاشراء صحراء هذه الهمزة مزيدة نعم تهينا من زياده الهمزة ننتقل الآن إلى زيادة النون تفضل زيادة النون ويحكم بزيادة النون متطرفه إن كانت مسبوقة بألف مسبوقة بأكثر من اصلين كسكران وغضبان ومتوسطة بين أربعة أحرف إن كانت ساكنة غير مضعفه كغضنفر وقرنفل أو كانت من باب الانفعال كانطلقا ومنطلق او بدا او بقى او بدات المضارع نعم زياده النون اولا يحكم بزياده النون متطرفه يعني زياده النون تكون في آخر الكلمه يحكم علي عليها وهي في الحرف الاخير متى ان كانت مسبوقه بألف مسبوقه بأكثر من أصلين مثل سكران غضبان لاحظوا الآن عنا النون الحرف الأخير في الكلمة غضبان الحرف الأخير في الكلمة سبقت كل منهما بألف هذه الألف سبقت بثلاثة أحرف أصلية سكران غضبان عطشان ضمآن وهكذا وهكذا وزن فعلان وزن فعلى الأحرف الثلاثة الأصلية ثم الألف ثم النون الزائدة ثم يقول يعني تزاد متوسطة بين أربعة أحرف إن كانت ساكنة غير مضاعفة فر غضنفر غضنفر النون زائدة الغين والضاد ثم اتت النون زائدة في وسط كلمة في حشو فل انون أيضا زائدة أو كانت من باب الانفعال يعني من باب انفعلا انفعالا انطلقا انطلاقا لاحظتم انطلق انطلاقا منطلق كل هذه النون فيها زائدة أو بدأت المضارع يعني كانت نون المضارعة كانت نون المضارعة نذهب نقرأوا ندرس لاحظتم إذا أعطي أيضا فع يعني إضافة أخرى، لأنه ممكن أن تزاد أولا نقوم وهذا حرف المضاعة كما ذكر نقوم ونقرأ نذهب نسافر كما تزاد أيضا في الاسم في البداية نرجس هذا اسم وزيدت في أولي الاسم تزاد ثانيا مثل عنصر مثلا سنبل عنصر سنبل ممكن أن تزاد ثالثا مثل جحنفل جحنفل زيدت النون ثالثه ممكن تزاد رابعه رابعه اااا رعشا إحرنجمة إحرنجمة, احرنجمه احرنجمه النون رابعه احرنجمه ممكن تزاد خامسه خامسه قضبان غربان لاحظتم في نهايه آآ آآ جمع التكسير في نهاية جماع التكسير من هم من ذكر بانه ضمن من زياده النون المثنى نون جمع المذكر السالم معلمان معلمون منهم من ذكر النون الزائده النون الجتا تاتي في الافعال الخمسه يقرؤون منهم من ذكر النون الزائده نون التوكيد الثقيله والخفيفه ومنهم من ادرج نون الوقايه نون الوقاية أكرمني خالد هذه نون الوقاية فأدرج هذه النونات أيضا ضمن الزيادة ضمن النون الزائدة ضمن النون الزائدة نعم زيادة التاء زيادة التاء ويحكم بزيادة التاء من باب التفاعلي كالتدحرج والتفاعل كالتعاون والافتعال كالاقتراب والاستفعال كالاستغراب والاستغفار وهو الموضع الذي يحكم فيه بزيادة السين او كانت التاء في التفعيل او التفاعل او كانت للتانيث كقائمه او او بدات او بدات المضارع وتزاد التاء سماعا في نحو ملكوت وجبروت ورهبوت وعنكبوت نعم يعني زيادة التاء قال يختم بزيادة التاء في باب التفاعل تفعل تفاعلا تفعل تدخرج تدخرجا, تدخرجا تدخرج تاء زائده تدخرجا في المصدر التاء زائده تكسر تكسرا تقدم تقدما, تقدما فالتاء زائده سواء كان ذلك في اشكال ام كان في ال مصدر وفي باب التفاعل تعاون تعاونا تعاون تعاونا تعاونا تعاون تعاون فهو متعاون ومتعاون معه فالتاء في كل هذه التصرفات زائدة وأيضا في باب الافتعال افترق افتراقا فهو مفترق ومفترق عنه أيضا التاء في كل هذه التصرفات زائدة في باب الاستفعال في باب الاستفعال استغرب استغرابا استفهما استفهما استخدم استخداما فهو مستخدم وهو مستخدم فالتاء في كل هذه التصرفات زائدة لذلك قال باب يعني كل التصريفات الفعل والمصدر والمشتقات التاء زائدة الاستغفار استغفر التاء زائدة استغفرا التاء زائدة مستغفر التاء زائدة مستغفر له التاء زائدة نعم وهو الموضع الذي يحكم فيه بزياده السين هو يعني السين ايضا زائده سين ايضا زائده قال او كانت التاء في التفعيل اي باب التفعيل والتفعل فعل قدم تقديما قدم تقديما فعل تفعيل مصدر فعل تفعيل فالتاون زائده او باب التفعل وهكذا او كانت للتانيث كقائمه هذه تاء التانيث التاء في نهايه الكلمة هذه للتانيث فهي زائده او بدات المضارع يعني تذهب المعلمة إلى المدرسة يوميا فالتاء هذه تاء المضارعه إذا هذا على مبدأ من قال بان احرف المضارعه تعد من حروف الزيادة أو من أخرف الزيادة كما قال وتزاد التاء سماعا في نحو ملكوت تاء زائدة جبروت التاء زائدة رهبوت تاء زائدة عنكبوت التاء زائدة إذا التاء لها أبواب متعددة تزاد فيها يمكن أن تزاد في الأفعال كما يرمعنا تدحرج تغافل إلى حريك تزاد في المصادر كما معنا تقديم وتأخير وتقدم وما إلى ذلك وتزاد في المشتقات كما يرمعنا ذائدا التاء التأنيث تزاد في القامة أيضا تاء التأنيث الساكنة وقائمة تاء التأنيث أيضا اللي هي المربوطة المغلقة هذه زائدة وتاء التأنيث أيضا آآ زائدة آآ في جمع المؤنث السالم إذا قلت معلمات طالبات التاء أيضا هذه يقولون أنها زائدة أحيانا تزاد في النداء في النداء يا أبي يا أبتي أبتي تحطوا فالتاء قالوا انها زائدة. كما زيدت كما يعني ذكر شيء في ملكوت وجبروت ورهبوت وعنكبوت أيضا سماعا زيادة بقية الحروف تفضل قال زيادة بقية الحروف وتزاد السين سماعا في قدموس بزيناة عصفور للإلحاق به وزيادة الهائي واللام قليلة ومثلوا للهائي بقولهم أهراق في أراق وبأمهات في جمع أم ومن مثل لها بهاء السكت رد عليه بكونها كلمة مستقلة ومثل للام بطيسل وزيدل وعبدل والأصل طيس وهو الكثير وزيد وعبد ومن مثل لها بلام ذلك وتلك رد عليه برد هاء السكت إذن الآن رقيت الأخروف قد دخل السين قال تزاد سماعا قال تزاد سماعا في قدموس. تزاد سماعا في قدموس. قدموس هو الصخرة العظيمة. قدموس هو العظيمة أو الجيش العظيم أو الجيش العظيم أو يقولون كما ورد في اللسان الملك الضخم أو الملك الضخم يعني ورد لها معاني متعددة. نعم. إذا كما ذكر أن السين تزاد على ما ذكر الشيخ سماعا في قدموس. والقدموس كما ذلك هي الصخر العظيمة أو الجيش العظيم أو الملك الضخم كما ورد في لسان العرب وقدموس بزنة عصفور والزياده هنا للالحاق يعني الزيادة زياده السين في قدموس للالحاق بكلمة عصفور كما أنها تزاد في باب استفعل تزاد في باب استفعل استقدم استخر استفهم استقرأ كل هذه السين هنا زائدة كتباب استفعى لوزار كتاب استفعى يعني استخراجا مستخرج بكل باب استفعى السيد أما الهاء فقال زيادة الهاء واللام قليلة أن زيادة الهاء قليلة واللام أيضا قليلة ومثلوا للهاء بقولهم أرقا من أرقا من أرقا فقالوا إن الهاء هنا أرقا فزيدت الهاء وبأمهات جمع أم يعني أم أمات فزيدت الها قالوا أمهات طبعا نحن لدينا الآن أم تجمع على أمات كما تجمع على أمهات أمات لغير العاقل كما ذهب أصحاب اللغة وأمهات للعقلاء للعاقلات يعني امهات جمع أم للعقلاء أمات جمع أم لغير العقلاء نعم فقالوا هنا ان الها في أمها زائدة طبعا هناك من ذهب بأن هاء السكت هاء السكت مثل لمة مثل عه ره بالوقف عندما تتقب في الوقف عندما تقول وزيداه هذه هاء السكت فمنهم من ذهب إلى أن هاء السكت تعد من المزيد تعد أنها أن الهاء زائدة الشيخ يرد ذلك ماذا يقول الشيخ هنا الآن يقول وزيادة بعد ذلك ماذا قال وقد مثل لها بهاء السكت ومن مثل لها بهاء السكت رد عليه بكونها كلمة مستقلة يعني بعض الصرفيين والنحويين ذهبوا الى أن هاء السكت إلا هنا السكت التي هي للوقف هي زائدة فالشاك يكون رد عليهم بأنها كلمة مستقلة ليست مزيدة في الكلمة السابقة هذه كلمة مستقلة سجلبت للوقف سجلبت للسكت والوقف لكن هناك من ذهب من الصرفيين لأنها مزيدة والدليل على ذلك قول الشيخ ومن مثل لها بها السكت يعني هناك من الصرفيين من عدها السكت من المزيد طيب ومثل للام زيادة اللام بطيسل وزيدل وعبدل طيسل وزيدل وعبدل اللام زائدة طيب مدلل على ذلك قال لأنه الأصل طيس والطيس هو الكثير يعني بتقول رجل طيس بمعنى كثير النسل كثير النسل وفيها معان أخرى. زيد زيد للأصل فيها زيد عبد للأصل فيها عبد دل ذلك على أن اللام في هذه الكلمات زائدة ومن مثل لها بلام ذلك وتلك اللام للبعد قال بعضهم بأن اللام هنا أيضا زائدة اللام هنا زائدة فيقول الشيخ بانه أيضا رد على هؤلاء بأن اللام هذه كلمة مستقلة تفيد البعد كما رد على من قال بأنها ستي زائده بأنها سكت كلمة مستقلة. نعم. لا. لأن انتهى من زيادة هذه الأحرف المجموعة في كلمة سالتمونها لاحرف العشرة. لأن دخل في جزئية تتعلق بهمزة الوصل. تتعلق بهمزة الوصل. تفضل يا أبا عبد الله. همزة الوصل هي التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن. وتسقط عند وصل الكلمة بما قبلها. زيادتها في الحروف لا تكون في حرف غير ال ومثلها أم في لغة حمير زيادتها في الأفعال ولا في فعل مضارع مطلقا ولا في ماض ثلاثي كأمر وأخذ أو رباعي كأكرم واعطى بل في الخماسي انطلق واقتدر والسداسي كاستخرج وحرنجم وأمرهما وأمر الثلاثي الساكن ثاني مضارعه لفظا كضرب بخلاف نحو هب وعد وقل نعم نقف قليلا إذا همزة الوصل او عرف أن ما هي همزة الوصل هي الهمزة التي يتوصل بها إلى النطق بالساكن بعدها يعني يسمونها ألف الوصل ويسمونها ألف همزة الوصل أو ألف الوصل هذه هذه الألف الوصل إذا لأن العرب لا تبدأ بساكن يستجلبونها للنطق بذلك الساكن انطلق وانطلق لو في الدرج في الوصل تسقط هذه الهمزة نطقا وانطلق, وانطلق فإذا هذه الهمزة الوصل أو ألف الوصل كما يسميها بعضهم تجلبت للتمكن من النطق بالساكن بعدها لذلك تسقط في الدرج يعني تسقط في الوصل فانطلق دعوة وان وانطلق لأن الوام متعركة أتت نون ساكنة سهولة سهولة نطق نون الساكنة لكن بدون واب تقول انطلق يطلق إلا تضع همزة الوصل انطلق أحبتم؟ فهذه هذا ما معنى همزه وصل تعريف همزه الوصل طيب همزه الوصل اين تزاد تزاد في الحروف وتزاد في الافعال وتزاد في الأسماء إذا في الحروف في اي حروف قال في ال لا تكون في حرف غير ال ال التعريف تزاد في ال التعريف الاصل يعني اذا قلت ال التعريف الان همزه قطع لكن بتقول أل المعلم الهمزه وصل الكتاب الهمزه وصل القارئ الهمزه وصل بذلك يعني لكثره الاستعمال هذه الهمزه القطع اصبحت وصلا ثم بعد ذلك هناك اتت للتواصل للساكن اتت للتواصل للساكن بعدها المعلم الطالب وهكذا ومثلها ام في لغة حمير كما يعني تعلمون أيضا يستخدمون ام للتعريف والتعريف هذا ال في لغة حمير وفقا يقولون أيضا نفر من قبيل الطي نفر من آآ آآ قبيل الطي وبعضهم يقول اهل اليمن يستخدمونها اهل اليمن يعني يقولون ام رجل ام رجل عندك يعني ارجل او الرجل عندك الرجل عندك ام رجل عندك لاحظتم؟ نعم. طيب، او اذا قلت ال ام رجل وليس بالتنوين طبعا. ام رجل عندك لانه معرفه. والتعريف لا يلتقي مع التنوين رجل منكره. ام رجل عندك. الرجل عندك. الرجل عندك. فلا تنون لأنه التنوين لا يلتقي مع التعريف. لا يلتقي مع التعريف. طيب وزيادتها في الافعال هل تزداد في الافعال؟ يقول بأنه لا تزاد الفعل مضارع مطلقا ولا تزاد في ماضي الفعل الثلاثي أخذ أكل أمر لا تزاد في ماضي الثلاثي أو الرباعي ما وأعطى يعني لا تزاد في الرباعي نهائيا همزه الوصل لهمزة الرباعي قطع أكرم أعطى أحسن أجازة هذه الخمسه قطع طيب اين تزاد في الافعال قال تزاد في الفعل الخماسي انطلق انطلق اقتدر اقتدر اس بالسداسي استغفر استخرج استفهم إذا تزاد في ماضي الخماسي والسداسي في ماضي الخماسي والسداسي في المضارع لا تزاد مطلقا في الماضي تزاد في ماضي الخماسي والسداسي وفي أمر الخماسي والسداسي استخرج استغفر الله انطلق هذا في الأمر إذا في الماضي والأمر الخماسي والسداسي أما الثلاث فأمر الثلاث الساكن ثاني مضارع فمثلا ضرب اضرب ضرب اضرب اقرأ قرأ اقرأ كتب اكتب همزه وصل بخلاف نحو هب وعد وقل إلى آخره إذن همزه الوصل تزاد في الفعل الماضي والأمر الخماسي والسداسي وفي أمر الثلاثي وفي أمر الثلاسي أما في المضارع فلا تزاد مطلقا ولا تزاد في ماضي الثلاثي اذا تحدد الآن بالنسبة لي الفعل طيب أين تزاد في الأسماء تفضل يا أبا عبد الله زيادتها في الأسماء زيادتها في الأسماء ولا في اسم إلا في مصادر الخماسي والسداسي كانطلاق واستخراج وفي عشرة أسماء مسموعة وهي اسم وست وابن وابنم وابنه رؤن وامرأة واثنان واثنتان ويم المختصة بالقسم وما عدا ذلك فهمزته همزة قطع إذا في الأسماء هي في مصادر الفعل الخماسي والسداسي في مصادر الخماسي والسداسي يعني الخماسي والسداسي الماضي والأمر والمصدر تزاد في, الفعل في ماضي الخماسي وأمره ومصدره استخرج استخرج استخراجا خماسي وسداسي استغفر, استغفر استغفر استغفارا انطلق انطلق انطلاقا فالهمزه وصل زائده في الفعل في ماضي الخماسي والسداسي وأمرهما ومصدرهما لأنه في المضارع لا تزاد مطلقا هناك لدينا عشارة أسماء فقط بالنسبة للأسماء عشرات هذه تزاد فيها همزة في الوصل وهي اسم وست وابن وابنة ومرأة واثنان واثنتان ويمن المختصة ويمن الله بمختصة بالقسم هذه ومع ذلك فهمزته الأسماء الباقي كلها قطع. يعني الأسماء بسرعة غير المصادر الهمزة فيها ما عدا هذه الأسماء العشرة عدا هذه الأسماء العشرة همزتها وصل أما في المصادر فبمصادر الخماسي والسداسي فقط أما مصدر الرباعي مصدر السلافي فهذا قطع فهذا قطع إذن الآن ألخص زيادة همزة الوصل تزاد همزة الوصل في ال التعريف وفي ماضي وأمر ومصدر كل من الخماسي والثلاثي من الأفعال وفي عشرة أسماء فقط عدا ذلك الهمزة قط الآن السؤال ما حركة همزة الوصل؟ تفضل يا أبا عبد الله ويجب فتح همزة الوصل في ال وضمها في نحو إن واستخرج مبنيين للمجهول وأمر الثلاثي المضموم العين أصالة كدخل واكتب بخلاف امشوا واقضوا مما جعلت كسرة عينه ضمة لمناسبة الواو فتكسر الهمزة بخلاف عكسه مما جعلت ضمة العين فيه كسرة لمناسبة الياء كغزي فيترجح الضم على الكسر كما يترجح الفتح على الكسر في أيمن ويم والكسر على الضم في, في اسم في اسم ويجوزان مع الإشمام في نحو اختار وانقاد مبنيين للمجهول ويجب الكسر فيما بقي من الأسماء العشرة والمصادر والأفعال نعم. إذن حركة همزة الوصل اول نضع قاعدة عامه الأصل في حركة همزة الوصل الكسر لماذا؟ لأن هي استجربت للنطق بالساكن وهي الأصل الألف ساكنة وعن لدينا بعدها ساكن تحركت بالكسر التقاء الساكنين هذا هو الأصل فالأصل في حركة ألف الوصل أو همزة الوصل الكسر الكسر إلا في التعريف يعني الرجل الكتاب فتكون مفتوح قاعدة طيب أحيانا جدوها مضمومة الجنون نجدها مضمومة انطلق استخرج لماذا؟ نلاحظ أن الضم هنا أتى تبعا للحرف الثالث انطلق فهنا بالتبعية للحرف الثالث الحرف الثالث مضموم انطلق استخرج استخرج ما بدو لأن لان الالتقال من الكسر إلى الضم صعب فقال هنا تضم همزه الوصل تبعا لضم الحرف الثالث في الكلمه انطلق استخرج استخرج إذا قال مبنيين للمجهول لأنه نلاحظ بأن الحرف الثالث على ضمه انطلق استخرج نقول ادخل ادخل ادخل ادخل دخل يدخل الأمر ادخل فهمزة الوصل هنا هذه الأمر ثلاثي دخل ثلاثي أمره ادخل فالهمزه همزة وصل تضم همزة الوصل تبعا لضم الحرف الثالث نعم لذلك ماذا يقول هنا يقول وضمها في نحو انطلق واستخرج مبنياني المجهول وامر الثلاثي المضموم العين اصاله تدخل واكتب اكتب ادخل لكن انت تقول اقرا اقرا الكسر الاصل همزه الوصل مكسوره اقرا اذهب همزه الوصل خرجتها الكسره على الاصل طيب اعطانا ملاحظه مهمه قال بخلاف امشوا يمشو الحرف الثالث على ضم والهمزة هنا مكسورة واقضوا اقضوا بقى الاقضوا بكسر الهمزة والحرف الثالث مضموم لماذا؟ إذا نعم همزة الوصل تضم إذا كان الحرف الثالث ضمه لكن أعطانا ملاحظة أعطانا شيء ملاحظة مهمة جدا دقيقة نلاحظ في امشو وأقضوا أن همزة الوصل بقيت مكسورة مع أن الحرف الثالث مضموم طيب لماذا يقول مما جعلت كسره عينه ضمة لمناسبة الواو فتكسر الهمزة بخلاف عكس يعني امشوا الآن مشى يمشي من أين أتت الضمه الضمة في امشوا أتت مناسبة, مناسبة للواو أقضوا أتت مناسبة للواو فبقي الكسر على الأصل فبقي الكسر على الأصل غير انطلق فالضمة هنا في الأصل هي للبناء المجهول ليست لمناسبه حرف الواو كما في امشو واقضو فتكسر الهمزة بخلاف عكسه يعني بخلاف انطلق واستخرج، مما جعل الضمة العين فيه كسرة لمناسبة الياء ك اغزي اغزي غذا يغزو الان العكس اذا الان في امشو وأقضو بقيت همزة الوصل حركتها الكسر مكسوره مع ان الحرف الثالث ضم لان هذه الضمه عارضه لمناسبه الواو والأصل هو مشى يمشي وقضى يقضي لكن هذه الضمه استجلبت لمناسبه الواو امشو وقضوا وقضوا اااا طبعا وقضوا الان لا تلفظ لكن إذا قلت بدون وقضوا اقضوا بالكسر فبقيت همزه الوصل مكسوره قال هذا مما جاء الى ضمه العين في كسره بعد ذلك ماذا قال قال مما جاء الى كسره عينه ضمه لمناسبه الواو يعني في امشوا وقضوا فتكسر الهمزه بخلاف عكسه ما هو خلاف عكسه قال مما جعلت ضمه العين فيه كسره لمناسبه الياء اغزي غزا يغزو قلبت الضمه كسره لمناسبة, لمناسبه الياء وهمزة الوصل بقيت مكسوره اغزي على الاصل لانه اصلا الحرف الثالث كسره اغزي والاصل هي اغزوي لكن لا يتناسب الضمه مع الياء فالدم هنا أصبحت كسرة خلبت كسرة فيترجح الضم على الكسر أين يترجح في امشو وأقضوا يترجح الضم على الكسر لا عفوا في امشو لا في امشو اغزو في عفوا يترجح الضم على الكسر في اغزو في وعيد مرة ثانية وعيد مرة ثانية الآن في امشو وقضوا كسرت همزة الوصل مع أن الحرف الثالث عليه ضمة لكن هذه الضمة عارضة لمناسبة الواو. فالأصل هو مشى يمشي قضى يقضي لكن هذه الضمة أتت لمناسبة الواو، فبقيت همزة الوصل على الأصل بالكسر امشوا اقضوا لكن في أغزي اغزي لا هي غزى يغزو إذا قلت في المضارع في ال في أمر الجماعة أقول في الأمر الجماعة أغزو أغزو بضم همزة الوصل لمناسبة ضمة الحرف الثالث وهو غزى يغزو غزى يغزو لكن طيب الآن في الأغزي أقول أغزي ولا أغزي يقول يترجح الضم هنا يترجح ضم أغزي لماذا لأن الأصل هو غزا يغزو فالكسرة هنا بدل من الضمه لمناسبة اليا قال ترجح الضم أغزي لكن هناك من الأغزي لمناسبة الكسرة ظاهرة الكسرة الظاهره المنطوق بها لكن يقول يترجح قال يترجح الضم على الكثيفي لمناسبة الأصل اللي هو الأصل في ان تكون الزاي او الخرف الثالث ان يكون مضموما كما يترجح الفتح على الكسر في ايمن ويم ايمن الآن فتحة ويم بدون وو أيمن الله ايم الله فتحه تترجح هنا الفتحه بدل الكسر ما قال ايمن ما قال قالوا هنا بالفتح والكسر على الضم في, في اسم اسم قال كسر هنا لأنه يعني مع انه اسمها اسم لكن هون ترجح الكسر ترجح الكسر الاسم وفيها لغات طبعا نمر معنا سابقا أن فيها عده لغات كلمه اسم فيها عده لغات ويجوزان في الإشمام في نحو اختار و مبنيين للمجهول اختير وانقيد يجوز بالإشمال ثم يقول ويجب الكسر فيما بقي من الأسماء العشرة والمصادر والأفعال إذا الأصل في همزة الوصل أن تكون مكسورة متى لا تكون مكسورة إذا كان الحرف الثالث وخركته الضمة وكان في الأصل واويا لا الواويا اللام مثل مثلا غزا يغزو ترجح الضم أو إذا كان من باب المبني المجهول انطلق تخرج والحرف الثالث وحركته الضمة تبقى الكسرة في حال إذا كان الضمة بدل من الوا من الياء مشى يمشي امشو قضى يقضي اقضو وهكذا نعم وتكون مفتوحة إذن يعني اعيد مرة ثانية بايجاز همزة الوسط الأصل فيها الكسر بعد ذلك تكون مفتوحة في ال التعريف أيم ايم فقط تكون مضمومة إذا كان الحرف الثالث حركته بالضمه مثل انطلق استخرج استفهم إذا طيب اذا كان الحرف الثالث عليه مضموما لكن الأصل هو الكسر الاصل هو الكسر واستجلب الضمه لمراعاه الواو مثل امشوا طب امشوا تبقى امشو الهمزة الوصل المكسوره في غير, في غير ذلك في غير تكون مكسورة يرد يرجح الضم ايضا يرجح الضم إذا كان في كسرة في الحرف الثالث مكسورة لكن الأصل هو الضم غذا يغزو أغزو لكن يقول أغزي وأغزي لكن قالوا هنا يترجح الضم على الكسر يقول أغزي لكن هناك من ذهب قال أغزي نعم تهينا الآن من حركه همزة الوصف مواضح حذف همزة الوصف متى تحذف همزة الوصف تفضل وتحذف لفظا لا خطا إن سبقت بكلام ولفظا وخطا في ابن مسبوق بعلم وبعده علم بشرط كونه صفة للأول والثاني أبا له ما لم يقع أول السطر وفي بسم الله الرحمن الرحيم قال بعض الشعراء مشيرا إلى ذلك أفي الحق أن يعطى ثلاثون شاعرا ويحرم ما دون ما دون الرضا شاعر مثلي كما سامح عمرا بواو مزيدة وضيق بسم الله في ألف الوصل أحسن إذا المواضي همزة الوصل همزة الوصل أول تحذف لفظا لا خطا إن سبقت بكلام واستغفر واستقدم وانطلاق هذه مفهومة تثبت بالخط ألف بدون الهمزة هذه بدون العصفورة هذه ولا تلفظ في الدرج لا تلفظ في الوصل الكلام طيب وتلف وتحذف لفظا وخطا كلمة ابن كلمة ابن إذا وقعت بين علمين الثاني علم للأول وكانت صفة للأول ولم تكن في أول السطر تحذف ألف ابن هذه قاعدة وعيد قاعدة تخذف ألف ابن ألف وصل هذا تحذف ألف ابن إذا وقعت كلمة ابن بين علمين الثاني أبو للأول وكلمة ابن صفة للعلم الأول ولم ترد في أول السطر أما إذا كانت كلمة ابن خبر قلت لي من خالد قلت لك خالد ابن محمد أنا أخبر فتثبت هنا تثبت هنا همزة ابن يعني خبر هذا ليس صفر وكذلك إذا أتت كلمة ابن في أول السطر تثبت ألف الوصل بين كلمة ابن في أول السطر صح نعم يعني الان عزير ابن الله عزير ابن الله هذا اخبار منهم اخبار منهم لذلك تجدون ان كلمه ابن ثبتت الالف فيها الف الوصل وليست صفا عزير ب... خبر هذا اخبار منهم ولا يغلب الله طيب كذلك تحذف من كلمة بسم الله الرحمن الرحيم على أن تكون بسم الله الرحيم كاملة لكن إذا قلت بسم الله تثبت الألف بسم فلان تثبت الألف طبعاً هنا لا يقول إلا بسم الله فإذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم سقطت الألف بكثره الاسماء. هذه خصوص خاصة في البسملة قال بعض الشعراء مشيرا إلى ذلك هذا وأضخذ بسم الله وأضخذ هنا العمليه كما سامح عمرا بواو مزيدة تزاد الواو للتفريق بينه وبين عمر وضيق باسم الله في ألف الوصف يلا حكمها بعد الاستفهام قال حكمها بعد الاستفهام وإن وقعت بعد همزة استفهام فإن كانت مكسورة حذفت نحو أتخذناهم سخرية واستغفرت لهم ابنك هذا اسمك علي بخلاف ما إذا كانت مفتوحة فإنها تبدل ألفا وقد وقد تتسهل نحو الله آذن لكم كما تحدث همزة آل ولفظا إذا دخلت عليها اللام الحرفية سواء كانت للجر أو لام القسم والتوكيد أو الاستغاثة أو للتعجب نحو قوله تعالى للفقراء الم والمساكين وإنه للحق من ربك وللآخرة خير لك من الأولى وكقول الشاعر يا للرجال عليكم حملتي حسبت ونحو يا للماء والعشب ولا تحقق مطلقا إلا في الضرورة كقوله ألا لا أرى؟ ألا لا أرى ثنيني أحسن شيمة على حدثان التهر مني ومن جملي. نعم. إذا نحط بعد الاستفهام يعني همزة الوصل إذا وقعت بعد همزة الاستفهام عند همزة وصل ولدينا همزة استفهام فإن كانت مكسورة يعني همزة الوصل كانت مكسورة على الأصل تحذف. تاخذو أتخذتم سخريا هي تخذ دخلت همزة ال قطع همزة الاستفهام همزة الاستفهام تحذفات همزة الوصل أتخذتم سخرية لم يعد هناك ضرورة وجود همزة الوصل لأن وجدت ال ال همزة الاستفهام وهي متحركة فتوصلنا إلى النطق بالساكل أتخذتم أستغفرت لهم يعني هو استغفر همزة وصل عندما دخلت همزة ال الاستفهام قذفت همزة الوصل لأنه لم يعد خاجة لم هناك حاجة لهمزة الوصل. ابنك هذا لاصل ابن في همزة وصل فحذفت أيضا لدخول همزة السفح. اسمك علي يعني لاصل اسم، حذفت همزة الوصل لدخول همزة السفح. بخلاف ما إذا كانت مفتوحة يعني إذا كانت همزة الوصل مفتوحة في في اسم الجلالة، صحيح تفتح أيضا في اسم الجلالة وفي آل التعريف. وفي أيم وأيم كما مر معنا قبل قليل ونضيف أنها تفتح أيضا في اسم الجلالة الله تخطم فتقول الله فإنها تبدل ألفا الله يعني همزة لدينا همزة استفهام ولدينا همزة وصل مفتوحه فالآن همزة الـ الـ الاستفهام أصبحت مع مبدلات ألفا وبعد ذلك أصبحت مع همزة الوصل مدن، فإنها تبدل ألفا. الله وقد تسهل الله أذن لكم. نعم. تم تحذف همزة آل خطا ولفظا إذا دخلت ألف للتعريف ألف التعريف قد تُحذف لفظا وخطا إذا دخلت عليه اللام الحرفية دخل حرف اللام الكتاب دخل حرف اللام عليها سواء كانت للجر لكتابي او دخلت اللام للقسم او دخلت لام التوكيد للكتاب لام الابتداء او للاستغاثه او للتعجب يعني اي لام دخلت اللام الحرفية حرف اللام على الاقل التعريف فان همزه الوصل في الاقل التعريف تحذف لقول تعالى للفقراء الفقراء دخلت اللام الجر هذه فقذفت ال ال ال الـ أفن الـ الـ الـ همزة الوصل من التعريف والمساكين المساكين فيها همزة وصل يا للرجال أصلا الرجال خذفت همزة الوصل يا للماء أصلا الماء خذفت همزة الوصل ثم يقول ولا تحقق مطلقا إلا في الضروة قال مطلقا يعني لا تلفظ مطلقا إلا في الضروة تكتب مطلقا مثل ما يقولي ألا لا أرا في المتاثنان واثنتان الهمزة وصل ضمن الأسماء العشرة ضمن الأسماء العشرة فالهمزة همزة وصل حتى عندما نقول يوم الاثنين الأصل أنها همزة وصل ومن ذهب إلى قطعها يعني خالف القاعدة, القاعدة التي أقرها جمهور النحاة عندما نقول يوم الاثنين الهمزة همزة وصل وليست همزة قطع نعم أصبحت علما على هذا اليوم لكن هي بقيت اسما هي بقيت اسما لم تنتقل من الاسمية إلى الفعليه فلذلك تبقى الهمزة همزة وصل نلاحظ الشاهد هنا على لارة اثنين لاصل في كلمة اثنان واثنتان الوصل لكن هنا قطعت أو حققت للضرورة هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته